ブック24。「あら四らららららららのららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら صالة ديسكو هل توجد هنا ص ا ل ة ديسكو هل ي و ج د هنا نادي ليلي هل ي و ج د هنا نادي ليلي هل توجد هنا حانه هل توجد هنا حانه 今夜は劇場では何をやっていますか今夜は映画館で何をやっています か, 今 夜, ますか今夜テレビでは何をやっていますか ماذا يوجد, ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم هل مازال توجد تذاكر للمسرح هل ما サッカーの試合のチケットはまだありますかジャドウジャドウジャドウジャドウジャドウジャドウジャドウジャドウ一番後ろの席がいいです。 أ ر ي د أ ن أ ج ل س تماما في الخلف اريد ان اجلس تماما في الخلف ما ان نخاطري نسكي ريدس اريد أ ن أ ج ل س في مكان ما في الوسط أ ر ي د أ ن أ ج ل س تماما ً في ا ل أ م ا م 何かおすすめはありますかですかチケットを一枚用意してもらえますか هل يمكنك تدبير ت ذ ك ر ة لي هل يمكنك تدبير ت ذ ك ر ة لي <تصفيق> هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا <تصفيق> هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا <تصفيق> <تصفيق> هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا <تصفيق> هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا هل يوجد مصبح مصقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مصبح قريب مصقوف مصبح من هنا؟